فأما من تقولت موازينه فأنما من تقولت موازينه فهو في عيشة الماضي فهو في عيشة الماضي وأما من خفت موازينه وأما لا أمه هاوية. لا وما أدريك ما هي. وما ما هي. نار حامية. نار حامية